انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولهم مدبرين وما انت بهذه العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاقِرِينَ